video calls is the come on come on come on come on you think this on ya ghalat lak la ani ara zin هو وانا شخص عنيد وراسي ما يلهى اعرفك بدون عيسى اهين كل اللي يسبوني من يعرف فعل الراب ما هم تهمني كلام تنبح من ورا شاشة ولا تحت الدولاب اللي هم انه يعلم ناس محتاجه هذا الفكر تاخذ من كلام ما بانوا باي كتاب الرابر اللي يكبر ويرتعش على الغرور يقيس غلطك نفسه باسلوب عمق شعور تغرق معاه في عالم ما في ريوس ولا بريك من اول باب يفتح لك تشوفه يا توريا ما دفنت كل أبكاري بالسئة هامت فونا بكرا يا ديمان استخبر حتى نفسك رجعت للدفاتر والأوراق المتنونة هفدت الشبلة كرتي ما عادت مون تمسك عام عدد عام وتمرع عوام العمر ليه مثل إنسان يحفظ ويقدر يبتكر مواضيع مرت عليه شهور بوز سنين ما ظني عقليش بكل كنك شمح تذر حلاوة التعيير والأهداف الموتوغة تشخيصاتي للغاب في شكل استمر الناس قامت تكبر في اليوم ولود جديد وانت يا بدمكس سرحان وتنظر يا هالجدام يا هال طول عليك السنة وكل ما تعطى فوايد يطول لسانهم أسر أقول ماشي فايدة لما أرجعهم ويلبانهم وأخرتم مثل تل تل لك يعتذر. سوينا وما علينا وكتبنا بيك بوس في ساحة المعارك هالاسم اسم ما خدوره خد والشلة المملة اللي دايم عليها ندوس ما عرفوا أصل الفن اللي خذوا مني دي مكس ولا حد ينكر ما خلى فيهم عنصر إلا عسير در و سر علمنا خرجنا ظهرنا راقرية من جامعة بيك الكل عندها نصر كم بتفلم كم باعلم كم بتعامل كم بقول لا تقول لي انك حشيش لا تقول لي انك رصول داخل مستقبل جاي وخلك من الخرابه بكر وصعد السلم بأساس الوصول باشر تشوف أهلك رافعين لك الراس ولدنا ها كبر وصار استاذ بالإحساس ما يخوفنا عليه نوطاح بوسط غابة أقردته هو الأسد ويعرفي قصة ساس عملتك الشخصية مو بفلوس ولا نسف كان عملتك محتاية تسمع مني وخذها لا ترجع للقبيلة والقول أصلي والحسن راونا أنت منوع عشان العملة نضمنها مفتاح ضايع الصحراء لو تحصلة بتفتح كنز كرس الشخصية ما هي بمرسيدس كنز تقول لي عندي فلوس عايش أنا متهني غيرك عايش بصر والو ما يتغزل يلبس لنز وفرح كلامك المسيح لا تشرح للناس انك قوي وراعي جروب منطلعك للسماء وتخذيتك علم كية نكرانكم استوها حفلة وقدمكم ترتوب علم خويك اني حي اكل واشرب وتمرن وما تهمني النزات وتمشى كل مكان وتهور بالبي ما حد قال لي افت ما خلى بولا مات ديو مسكت عنهم فتر يوم مثل الصلاحين من ارجع للراب تشوفهم دوم من خشين ليش ما بيمنافس يشد حلوة لكلكم على السكت تزبو متعودين تاج راس بتحطني انا تاج آه. واللي بيلعب الديلا بخليه بالراب سلا في فالروف رايدرز وفي فالبيكبروس والباقي إذا بضري بقول في فالحجاج أنا عب بالسكوت بتهبك العواصفي وندمر شدراني مدمر ما خاف إلا من ربي وهو خالق وصوفي بطل عقل وكنت خش تحت اللحاف أبشوف كلبي شبروسي راسه في السماء ما عليكم الكلام اللي يقولون صراصير دار الصصور الرمس ما تسمع له نغمة يبربر هو من نار ما يفور عصير كل واحد منهم والله يتمنى يكون مثلي تراها الرنسة الزايدة ما بتوديه القمر يروطن لك بالفون من الشاي لك بجلي وتقول هذا القوة ومناخ ما يسوا بعر حياتنا بيكبروس تاريخنا بيكبروس املنا بيكبروس قروبنا بيكبروس نقول بيكبروس ونعيد بيكبروس كررروا وراي kita di Jabros, asasnya di Jabros, halamna di Jabros, kelajian di Jabros, kelihatnya di Jabros, izah di Jabros, siu haida di Jabros, ulak gani di Jabros, lah paholi alatius, hayatna di Jabros, di Jabros, di Jabros, di Jabros, di Jabros, di Jabros, Big the boss, yeah. boss, yeah. Big boss, yeah. Big boss, yeah. Big boss, ah. Big boss, yeah. Big boss, yeah. Big boss, ah. Big boss.